وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبْرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِ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 لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعث أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه واليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 ولا يشرك في حكمه أحدا، فاتل ما أُوحى إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشية يريدون وجهه، يريدون وجهه، ولا تعده عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمرهم فروطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم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 يُحَلّونَ فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابًا خضرًا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ مَا يُرْسَلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَمْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَضًّّا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا بِمُحِيطٍ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فيها وهي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 لا ضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء قتدراء المال والبنو نزنة الحياة الدنيا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 وَمُضْعِلَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا الكتاب الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَاضِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَمَجَّدُ مَا عَمِلُ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ ربك أَحَدًا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 ويستغفرو ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوه به الحق واتخذوا آياته واتخذوا آياته وما أنذره جواه.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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبوه من أين فخشنا أن يرهقه ما طويا وكفر، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.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 وسنا قُولُ له مِنْ أَمْرِنا يُشْرَأَ ثُمَّ أَتْبَعَ حتى حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلُعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْهُم مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَابَةٍ